حَارَ الْوُجُوهُ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُم الَّذِينَ نَبُوا لله ما استثاروا وسط الوجد والله هو الذي عبدته ذكر المستثار وان كنت انتصت قومي من شمئتي بسم الله الرحمن الرحيم ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِئَلَّا يَكْفُرُوا ۗ قَالَ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ وَمَا وَاحِدَةٌ مَذَلَّتُهُ مَذَلَّتُهُ مَن يَشَاءُ يُذِلُّ وَيُمَكِّنْ وَقَارُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجْرِمُونَ لَهُمْ سَلْسَبِيلٌ أَن تَظُنُّ مِن نَّصْرِ اللَّهِ على وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَلَا عَلَيْكُمْ شَيْءٌ فِيمَا امْتَنَعْتُمْ عَنْهُ وَلَا تَزْرَعُونَ فِيهِ حَرَامًا فَتَشْقُوا فَأَرْسَلَ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ لِمَطَرٍ جَعَلْنَاهُ مِنَ الْعَذَابِ وَيَوْمَ يَوْمَ مِنَ الْآخِرَةِ تَسْوُفُ هَشِيهَ لَا رَاحَةَ لَلَمَّ قَالِرُ السَّمَعَةِ وَالْأَرْضِيَ يَشُرُّ رِزْقَ لَمِنْ يَشَاءُ وَيَحِبِرْ إِنَّهُ لِكُلِّ شَيْفِ طَعِينَ شَوَلَكُمْ مِنَ الْدِيَّةَ مَسَّى الحمد لله الذي نكرم وما يا رب ارحم كل من ظلمني وما تخطى الله بعد من وجاهم يدعو بالامن لمن لم ولن والله لكت وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَاً وَعَمَدَ لِلْشَةٍ شَيْءٍ مُقْرِيبًا فَإِذَا لَكَ فَدْعُ مَا وَلَا تَمْتَبِعْ أَمَّارُ مُقْرٌ أَبْلَتْ وَقُلْ لَا الله وَيُغْنِ مِنَّا مَنَّنَا اللَّهُ ربنا ربنا لا ييوسمون ما استريق كلامه حجت النار فامنعن ان تروا يوم وعيد وطب وعليه القوم الحق ما يدرك الله السارقين يستجد الذين لا ينظرون إلى و الذي لا يخشون ويعلمون أن الحق ألا إن الذين كرهوا في السعادة في غل. إن الله هو الذي يحيي ويميت من يشاء ويعز من يشاء والله القوي من في حمد. وامن ذكروك اولي حق الدنيا يربتم بها ما لعوز خاتمته يوشكي فبل ام شركا شواغل من قَوْلُهُ لَكُمْ بِالْحَقِّ ماکس و واقعیت و اللذین آبند صاحبی اللطجین است. الذين يششعوا الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسأل الله من يجعله إلا الموتة في القبى ومن يقتل فيما سنسترل نزل ذلك فيه إن الله غفور رحيم ام يكن ان ترى الله كذبا فإني إن شاء الله احكم ما ظن الحق والذي يطلب التفت عن عباده ويحفو عن السيئات وفاهم ما أفعرون ويصدت لكل الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضل ويكافرون لهم عزقهم من وارا النسفوا جسماني لننفر في الحظ في الحظ ولكن نفسنا يقول لنا ايش ان امم في خميلون نسيس تو ايتكم بعد و يمن مشكور وما و وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُونَ عَنْ كَثِيرٍ وَأَمَّا تُؤْمِنُونَ فَعِنْدَ النَّبِيِّ الْحَقُّ وَأَمَّا نَحْنُ فَمِنْ رَبِّنَا نُرِيدُ الْغَيْبَ ياتي الجوار يبحر الطلعا ان يشش سكيد المحفلا في ذاك اَوْ اَوْ اَوْ بِطْرُّنَ مِنَا كَسْكَزُ وَيَعْفَارُمُ مِنْ كَدْرِيسِ وَيَعْفَارُ الَّذِينَ يُجَعِلُمُ خِي آيَاتَنَا مَا فَمَا رَوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ الدُّنْيَا وَمَا عِنَّا اللَّهَا خَيْرُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبُّهُ يَتَوَكَهُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَلِمُونَ كَبَالِ وَإِلَى وَالَّذِينَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا يُنْفِقُونَ وَأُولُو الْأَرْحَامِ وَالْيَتَامَى وَالَّذِينَ إِذَا جزاء مسيره السيد سيداكم